قل ولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قادوا إنا بما أرسلتم به كافرون فَتَقَنَّى مِنْهُمْ طَغَوْا كَيْفَ كَانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَها كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعَتْهَا أُولَٰئِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمْ الْحَقُّ حَتَّىٰ جاءهم الحق ورسول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 نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَنْ شَتَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ناس امته واحده لا جعلنا لجعلنا لمن يكثر بغو احمان بلوتهم سقفا من فضه ومعارج ومعارج عليها يظهرون ولبلوتهم ابوابا وسرا ولبلوتهم ذوًا وَشُرُبًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَأْمَتَاهُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا آخِرَةٌ عِندَ رَبِّكَ إِلَّا الْمُتَّقِينَ وَمَنْ عوَشَاء ذِكْرُ الرَّحْمَنِ نَقِيضَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَدِيرٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّىٰ إِذَا آتَاهَا مَا قَالَا يَا لَيْتَ وبينك بعد المشرقين فبيس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتموا أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسبع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال بين فاما نذهبن بك فان منهم متقيمون فان منهم متقيمون او نرينك الذي وعدناهم فان عليه مقتدرون فاستمسك بالذي أنوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من رسلنا من قبلك من رسلنا أجعل من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد ارسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاء بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية لله يأكبر من اختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ هَٰذِهِ اللَّنَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمَّنْ خَيْرٌ مِنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أَن تُقِي عَذَابِي ذاهبًا نَوحًا مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّتْ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا وَمْنَا مِنم فَأغَْقُناهُُم فَأَغْرَق نابُم أَجْنَائِينَ بَجَغناهُم سَلَفَ غنَثَلَ لِن خِرين وَلَََّا أَظُلِ بَباب مَيمَا مَثلَ إِذاَا قَومَمِن يَفُدّون خَيْرُنَا مَهُ مَا ضَرَبُوهُ لك إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُنَا عَنَّا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَهُ مَا شَاءَ أَنْ الملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدوهم we